الباب التاسع والستون باب استحباب العزله عند فساد الزمان او لخوف من فتنه في الدين او وقوع في حرام وشبهات ونحوها وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم والمراد بالغني غني النفس كما سبق في الحديث الصحيح وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه وفي رواية يتق الله ويدع الناس من شره متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري وشعف الجبال اعلاها وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير رواه مسلم يطير أي يسرع ومتنه ظهره والهيعه الصوت للحرب والفزع نحوه ومضان الشيء المواضع التي يظن وجوده فيها والغنيمه بضم الغين تصغير الغنم والشعفه بفتح الشين والعين هي اعلى الجبل